وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا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 تَذَكَّاهُ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَاهُ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إن 129-فى ذلك لعبرة لمن يخشى 120-أأنتم أشد خلقا أم السماء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 124-يوم يتذكر الإنسان ما سعاه 125-وبرزت الجحيم لمن يراه 126-فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا 127-فإن الجحيم هي المأوى 128 من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 129-فإن